ا ل موسوعه النابلسي ل ه ل ل ه ع ل ح م ا ل ا ل ي س ل ا ل م ي ن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 الرحمن علم ا ل ق ر آ ن خلق ا ل إ ن س ا ن علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء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 فباي أ ي آ ل ربكما تكذبان سنفرغ لكم أ ه الاء الثقلان ربكما تكذبان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 يرسل ُ عليكما ش و ا ٌ من نار ٍ ونحاس ٌ فلا تنتصران فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان فاذا انشقت َّ السماء فكانت ورده كالدهان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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها م ن استبرق وجنى الجنتين دان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ن ف ي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 ر ب ك م ا تكذبان ه ل ج ز ا ء ا ل إ إلا ح س ا ن ه ل ى شركه دعويه غير ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن و م ن د و ن ه م ا ج ن ت ا ن ف ب أ ي آلاء ربكما ش ر ك م ا تكذبان م د ى م ت ا ن ف ب أ ي آ ل ي ر ر ب ا تكذبان ف ي ه م ا ت مضمون ا ج ت م ا تكذبان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 مقصورات في الخيام ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان لم ي ط م ث ه ن إ ن س قبلهم ولا جان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خ ض ر وعبقري حسان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذ الجلال و ا ل إ ك ر ا م الله اكبر